أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صدقا عند ربهم قال الكافرون ان هذا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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بِمَا كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب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 الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرْعَ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَلَنَظَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ اللَّهِ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 فَلَقَدْ اهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ حَنَّكْنَا جِيلَ سَائِمَ ثُمَّ مَجَعَلْنَا لَكُمْ قَلَائِدَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنُنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ هَذَا أَوْ بَدْعٌ كُلُّ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَاءِ النَّفْسِ إِنَّ السَّبْعَ إِلَّا مَا يُنْحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبس فيكم عمرا من قبله أفلا سعقنون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 قُلْ أَفَنَبْدَأُ نُؤْمِنُ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّا سَأَلَنَا النَّاسُ إِلَّا أَنَّ مَسَّ وَلَئِنْ نَاطَقَكَ لِسَانٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الرِّيبُ لِلَّذِينَ يَخْشَوْنَكَ وَيَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا انتظرين واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء امستهم اذا لهم مكر في اياتنا وصولا لا يكتبون ما تمكن هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في فلك وجرينا به بريح صيد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 دَعْوًا لِلَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ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 فَأَخْرَجَ لَهُمْ نَبَاتَ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُونَ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَسَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فاجعلناها حصيدا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرَوْنَ فِيهَا قَطَرًا وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهتهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب ارْهُمْ فِيهَا قَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّنَّا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ ما إلينا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت ورجوا إلى الله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 أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يَهْدِى أَمَّن يَسْتَبِعُ أَمَّا الَّذِينَ لَا يَهْدِى إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يغني حَقٌّ شَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ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 ثم صادقين بل كذبوا بما له يحيط بعلمه ولم ما يأتيهم يؤيله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين ومنهم وكف كل عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء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 شيئا ولا سن الناس نفوسهم يظلمون ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار يفارعون بينهم قَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ذَلِكَ رَبُّنَا لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَسَوْفَ يَنكَفِئُونَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ الله Walaq kül əməti rəsul Fələcə jəyəcə rəsululun qədiyəbəynəhəm bil qıstı Wəhəm la yəzləmən Wəyək olun mətə həzələləyəd əmətə həzələyəm Qəl əmətə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 أَلَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَفَإِنْ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَأَنتُمْ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ نَقِيلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَ أَحَدٌ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إنه لَحَقٌّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفدت به وأسر الندى مثلا ما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصط وهم لا يظلمون ألا إن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 ققَد جَأَسكُمَّْ وَيِغَةُ مِرََِّكُْ وَشِفَُ لِمَا فِي الصدُور وَهُو دَوْ وَحْمَةُ للِْمُؤِّي قُلْ بِفَضُلهِ وَ بَِحْمتِهِ فَبِذَل كَفَلّْ يَفْرَحُ وَخَيُون مِنَّا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل آر الله أذن لكم أم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 سَأَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِي وَهْمٍ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأرض وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتْتَقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَةُ الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْهِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا يَحْزُنكَ طَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ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 وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ مُحِنٍّ الْقَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَقَامِي إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم فعلى الله توكلت فاجمع امركم وشركاءكم ثم لا يكن ثم لا يكن امركم عليكم أمة ثم قضوا الي ولا تنظرون فان توليتم فما سالتكم من اجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم قلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ أَبْعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعزهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الفبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم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 وَأَنْ يُحَقَّ قَوْلُهُ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَهَا الْمُجْرِمُونَ ثَمَّ آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَنْ يَفْتِنُوهُمْ وَإَِّ فِرعَونَ لعَال فِ الأأَرضِِ وَإَِّهُ لَِنَ المُسِْفِي وَقَالَمُ سَايَ قَوْمِئ كُن تُمْ آممَن تُم بِاللهِ فَعَلَْنِ تَوَّنُ فَعَلَهِ تَوَكَّلُءِ كُن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 وَجَعَلَ الرُّبُّ لَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا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 وَجَاءَ وَسْنَانٌ بِبَنِي سُرَاءٍ إِلَى الْبَحْرِ فَأَسْبَعَهُمْ فَدَعَوْنَ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعُدْوًا حَتَّى إِذَا أَدرَكَهُمُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آمَنَ آل وَقَدْ عَصَيْتُ قَدْ لُنْ وكنتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ أَجِئْتُكَ بِبَدَنِي كَيْ تَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ لَكَمِثِرًا مِنَ النَّاسِ عَلَى وَلَقَدْ بَوَّأْنَاهُمْ فِي الْبَلَدِ الْمُبَارَكِ وَأَرْسَلْنَا لَهُمْ طَيْرًا مُّبَشِّرًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْقَيَنَاتِ فَمُخْتَلَفُ فِيهِ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 وقوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الحزي في الحياة في الدنيا ومثعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فَأَنْتَ تُكْرِمُنَا فَحَسْبَ يَكُونُ مُؤْمِنِينَ وَمَا سَأَنَّ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ يَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَنَسُوهُمُ الْآيَاتِ وَالنُّذُرَ عَقْوُمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَعْتَبِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا من قبلهم. قل ذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَجْمُ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَاعْبُدُوا مَا أَنعَمَ اللَّهُ مِنَ الْبَرَكَةِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَقُولَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأُقِيمَ وَجْهَكَ لِدِينِ حَنِيفٍ وَلَا شُرَكَانَ لَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا فَدَعْ مَنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ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 يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ مِّن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى فَلْيَتَّبِعْ ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير